Subhahan Alma, Walah Dulillah, Walah Ilaha Ilah Alma, Walah Hu Akbar, Walah Ilah Ilham, Allahu Mahdi Nafi Men Hadaiit, Walah Finnafi Men Afaiit, Watawala Nafi Men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 يا حسن التجاوز يا واسع المغفره يا باسط, يا باسط اليدين بالرحمه يا باسط اليدين بالرحمه يا باسط اليدين بالرحمه يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا منتهى كل شكوى يا منتهى كل شكوى يا عظيما من يا كريم الصفح يا مبتدا النعم قبل استحقاقها يا سيدنا ومولانا وخالقنا ومالك رقنا اتيناك تائبين فقبلناه اتيناك عائدين فقبلناه اتيناك خائفين أتينا فامنا اتيناك خائفين فامنا اتيناك محمومين ففرج عنا يا ارحم الراحمين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا يا أرحم الراحمين اللهم تل الطف بنا يا رب العالمين اللهم الطف بنا يا أرحم الراحمين اللهم الطف بنا يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك رب أن يحضرون اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين ونعوذ بك رب أن يحضرون اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة يا أرحم الراحمين اللهم يا إله الأولين والآخرين اللهم يا إله الأولين والآخرين اشف كل مريض اشف كل مريض اشف كل مريض يا أرحم الراحمين حسبنا الله ونعم الوكيل من كل ما أهمنا حسبنا الله ونعم حسبنا الله ونعم الوكيل من كل ما ألمنا حسبنا الله ونعم الوكيل من كل ما أصابنا حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوقين حسبنا الرازق من المرزوقين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى <تصفيق> حسبنا الله وكفى حسبنا الله وكفى حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا اللهم الطف باخواننا اللهم الطف باخواننا واخواتنا اللهم الطف باخواننا واخواتنا المسحورين اللهم الطف بهم يا ارحم الراحمين اللهم الطف بهم يا ارحم الراحمين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 أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحماتك وشفاء من شفائك على كل مسحور يا أرحم الراحمين اللهم اشف كل مسحور اللهم اشف كل معيون اللهم حل السحر عن المسحورين اللهم نسألك بأسمائك الحسنا نسألك بأسمائك الحسنا نسألك بأسمائك الحسنا وصفاتك العليا ووحدانيتك أن تشفي كل مسحور نتوسل إليك. نتوسل إليك, إليك أن تشفي كل مسحور وكل معيون وكل مبتلى وكل مريض يا أرحم الراحمين اللهم اشف كل مسحور اللهم من حضر مسجدنا هذا أو أمن على دعائنا أنزل عليهم شفاء من شفائك أنزل عليهم شفاء من شفائك وعافية من عندك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنهم اللهم قد طال أنينهم اللهم قد طال أنينهم اللهم قد طال أنينهم, أنينهم, أنينهم اللهم اجعل هذه الليلة ليلة الشفاء يا أرحم الراحمين اللهم يا الهنا ويا رجانا نتوسل, نتوسل اليك نتوسل اليك نتوسل اليك نتوسل اليك يا الله يا الله يا الله يا الله ما خاب من ناداك يا الله ما خاب من رجاك يا الله يا الله اشفيهم عافيهم ارفع عنهم اللهم اشفيهم اللهم اشفيهم شفاء من عندك اللهم اشفيهم شفاء من عندك اللهم اشفيهم شفاء من عندك يا ارحم الراحمين <تصفيق> حسبنا الله من كل من قام وسحر حسبنا الله من كل ساحر حسبنا الله من كل ساحره حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل, الوكيل ندراء بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم سلط عليهم ما فعلوا اللهم سلط عليهم ما فعلوا اللهم انتقم يا جبار اللهم انتقم يا قوي يا عزيز حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعمل وكيل اللهم يا إلهنا ويا رجاءنا الفر لأبائنا وأمهاتنا اللهم خص منهم الميتين بالرحمة والغفرة والعتق من النيران أنزل على قبورهم شعبا بالرحمات. والمغفرات التامات احسن اليهم كما احسنوا الينا وتجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا يا رب العالمين اللهم هذا مقام العائذ بك للوالدين اللهم هذا مقام العائذ بك للوالدين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 اللهم واجعلنا بعد فراق الوالدين خير الوالد للوالدين دعاء وصلة وصدقة وبرا وإحسانا وذكرا يا رب العالمين اللهم انصر إخوانا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخوانا المستضعفين في غزة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 اللهم يا الهنا ارفع عنهم اللهم ارفع عنهم اللهم ارفع عنهم اطعم جائعهم اكس عاريهم احمل حافيهم تولى امرهم اللهم تولى امرهم اللهم انزل عليهم من الصبر أضعاف أضعاف ما نزل بهم من البلاء يا رب العالمين اللهم احفظنا وأب وأبناءنا وأباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وزوجاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا والسقرارنا بسوء اللهم أشغله في نفسه اللهم أشرله في نفسه اللهم اشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى اللهم وفقه ولايبيه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين إنك على كل شيء قدير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 اللهم أخلص لياتنا اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك العظيم يا أرحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين